book 2 no 9 9 khamtiki din ayyam al-usbūʿ ayyam al-usbūʿ sumwar al-ithnayn al-ithnayn mangalwar الثلاثاء الثلاثاء बुधवार الاربعاء الاربعاء गुरुवार الخميس الخميس شكروار الجمعة الجمعة شنिवार السبت السبت إتوار الأحد الأحد حفتا الأسبوع الأسبوع سومبارسي إتوار تك من الاثنين إلى الأحد من الاثنين إلى الأحد पहला दिन सोमवार होता है अल अल अलियोल अवल होअल अलअल होल इस दूसरा दिन मंगलवार होता है अल अल थानी थानी अलियोनी तीसरा दिन बुधवार होता है اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء चौथा दिन बृहस्पतिवार होता है اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس पांचवा दिन शुक्रवार होता है اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعه 6 تا दिन शनिवार होता है اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت 7 वा दिन इतवार होता है اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الأحد. هفتة كي سبعة دين هوتة هن. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. هم كيبل خمس دين كام كرتة هن. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل 5 ايام فقط